حول قول الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون إذ قال تنبيه قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون يفيد القيام بالشهادة مطلقا وقد جاء قوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقيد القيام بالشهادة بالدعوة إليها وفي الحديث خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وفي حديث آخر في ذم المبادرة بها ويشهدون قبل أن يستشهدوا وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن الأول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده له من شهادة أو بتوقف حق شرعي على شهادته رضاع وطلاق ونحوه والثاني بعكس ذلك وقد نص ابن فرحون أن الشهادة في حق الله على قسمين قسم تستديم فيه الحرمة كالنكاح والطلاق فلا يتركها وتركها جرح في عدالته وقسم لا تستديم فيه الحرمة كالزنا والشرب فإن تركها أفضل ما لم يدع لإرادتها لحديث هنذال في قصة ماعز حيث قال له صلى الله عليه وسلم هل لا سترته بردائك المسألة الثالثة مواطن الشهادة الوالدة في القرآن والتي يجب القيام فيها نسوقها على سبيل الإجمال الأول الإشهاد في البيع في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم والثاني الطلاق والرجع لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم الثالث كتابة الدين لقوله تعالى فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية الرابع الوصية عند الموت لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم الآية الخامس دفع مال اليتيم إليه إذا رشد لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم السادس إقامة الحدود لقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين السابع في السنة عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وهذه كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله وحق العباد من حفظ للمال والعرض والنسب وفي حق الحي والميت واليتيم والكبير فهي في شتى مصالح الأمة استوجبت الحث على القيام بها والذين هم بشهاداتهم قائمون والتحذير من كتمانها ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وكذا قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا المسألة الرابعة قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون كلها صيغ الجمع والشهادة قد تكون من فرد وقد تكون من اثنين وقد تكون من ثلاثة وقد تكون من أربعة وقد تكون من جمعة وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حيث الشاهد تكون على النحو الآتي رجل واحد ورجل ويمين ورجل وامرأتان ورجلان وثلاثة رجال وأربعة وطائفة من المؤمنين وامرأة وامرأتان وجماعة الصبيان وقد جاءت النصوص بذلك صريحة أما الواحد فقال تعالى وشهد شاهد من أهلها الآية فهو وإن كان ملفت النظر إلى القرينة في شق القميص إلا أنه شاهد واحد وجاء في السنة شهادة خزيمة رضي الله عنه لما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء الفرس من الأعرابي وجعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوهم وجاء في ثبوت رمضان فقد قبل صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطا لرمضان وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي فلحديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وتكلم عليه ابن عبد البر وأطال في تصحيحه وتوجيهه وعند مالك وفي مذهب لأحمد شهادة امرأتين ويمين المدعي وخالفهم الجمهور وأما شهادة رجل وامرأتين فلقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وبين تعالى توجيه ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وبهذا النص رد الجمهور مذهب مالك والمذهب المحكي عن أحمد رحمهم الله لأنه لم ينقل إلا أربع رسوة ولم تستقل النسوة بالشهادة وأما شهادة الرجلين فلقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأما ثلاثة رجال فلقوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الفاقة والإعسار حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة الحديث وهو حديث قبيصة عند مسلم واحمد وأما الأربعة ففي إثبات الزنا خاصة وقد بين الشيخ رحمه الله كل ذلك في أول سورة النور وأما الطائفة ففي إقامة الحدود لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وأما شهادة المرأة ففي أحوال النساء خاصة كما في حديث عقبة بن الحارث جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرضعتهما فقال له صلى الله عليه وسلم فارقها فقال كيف أفارقها لقول امرأة فقال له كيف وقد قيل وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها وحدها ولكن الصحيح هو ما قدمنا وأما المرأتان فعندما لم يقبل شهادة المرأة وقيل عند استهلال الصبي لأن الغالب حضور أكثر من واحدة وأما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعضهم وقبل أن يتفرقوا ولم يدخل فيهم كبير وفيه خلاف قال صاحب التتمة اثابه الله ورجح الشيخ رحمه الله تعالى العمل بها في مذكرة أصول الفقه في مبحث رواية الصغار المسألة الخامسة اتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود وإنما تكون في المال أو ما يؤول إلى المال وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء ومما لا بد منه ذكر شروط الشاهد المعتبرة وكلها تدور على ما تحصل به الطمأنينة إلى الحق المشهود به لأمرين أساسيين هما الضبط كما في قوله تعالى في حق النسوة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والعدالة والصدق كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وهنا مبحث مشهور وهو هل الأصل في المسلمين العدالة حتى يظهر الجرح أم العكس والصحيح الأول وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور فقال عمر بتزكية الشهود وإثبات عدالتهم أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى وسوف نكمل حديث المؤلف حول الشهود في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منها. ودي نعيد عشان ما يكون في فراغ في الختم.